وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 قال تقر الله إنكم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطم إن قلوبنا ونعلم أن قد ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أزل علينا مايذا من السماء مايذا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية وَآيَةٌ مِّنْهُ أَنَّكَ وَارَزُقْنَا وَأَنَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُم فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا عذاب لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ لا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام مَا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم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 ودفعوا الصادقين صدقهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله.